تشتت الوثنيين بعد الحديبية وخيبر بعد تلك الرسائل الموجهة إلى القبائل الوثنية القريبة من الدولة الإسلامية استطاع القائد صلى الله عليه وسلم أن يحدد البؤر والمناطق التي تصر على عدوانها على الدولة الإسلامية دون مبرر لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أبنائها ولم يهاجر منها وربما لم يرها يوما كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هو أنه دعاها إلى التوحيد في الحج والمواسم دعاها لا أكثر وعندما أسس دولته لم يتعرض لها بسوء فما مبررها للحرب مع طواغيت قريش ما مبررها في مشاركتهم حصار المسلمين بل وفي السلب والنهب للمدينة على مدى سبع سنوات لذا فمن بدأ الاعتداء وزرع الشر فعليه أن يتحمل حصاده وقد أرجأ صلى الله عليه وسلم تأديبهم إلى حين عودته من خيبر وقبل ذلك أرسل رسائل تطمين لهم لكنهم أبوا لذا نادى وزيره الأول أبا بكر. وعينه أميراً على سرية لملاحقة قطاع الطرق من وثني فزاره وهم الذين استغلوا غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الحديبية فأغاروا على المدينة وسلبوها وقتلوا من قتلوه وكما كان لسلمة ابن الأكوع بروز في تلك المطاردة فسيكون له دور في ملاحقة فلول المعتدين وتأدي تحت قيادة الصديق انطلق الجيش وانطلق جواسيسه يرصدون المكان ثم عادوا يقدمون تقارير عن قطاع الطرق ويخبرون الأمير أنهم جاثمون على مورد ماء يبعد ساعة. كان الوقت متأخراً، فأمر أبو بكر الجيش بالتوقف للاستراحة والنوم. فأمامهم غد حافل. نزل الأمير وجنده وخلدوا إلى النوم ورابط مرابط للحراسة. ولما تسللت خيوط الفجر، نهضوا وصلوا خلف أبي بكر، وبعد الصلاة وانبلاج النور، شنوا غارتهم على قطاع الطرق الذين فوجئوا بالغارة، فاستسلم جزء منهم وهرب البقية نحو جبل قريب، فلحق بهم فارس المطاردات سلمة بن الأكوع الذي خشي أن يحتموا بالجبل فانتزع سهما من كنانته وقال رميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا استسلم الهاربون ولحق بهم سلمة وأعادهم إلى بقية الأسر الذين شعروا بذل الأسر شعروا بفداحة جرائم السلب والنهب والقتل التي ارتكبوها في حق المسلمين الذين لم يتعرضوا لهم يوما عاد الجيش إلى المدينة فرآ صلى الله عليه وسلم بين الأسرى رآ فتاةً كانت فرجاً لصحابته المحبوسين بمكة في ظلال السيرة أحبتنا الكرام انتهت هذه المجموعة وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني تقديم حمد بن محمد الدريهم تنفيذ محمد بن سعد الفرشان وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات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 أربعة سبعة إثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته